Yeah. وهو ست فرائج طهارة بدل من النجاستين وطهارة السيدي وطهارة المكان وطهارة العوره والسخدار وطهارة وعورة الرجل ما تحت في الركض الى تحت ركبة انه وتذالك وبطنها وظهرها عورة وجميع بدن الفرة عورة الا وجهها وكفيها وفي القدم روايتان ومن لم يجد ما يجيل به النجاشة صلى معها ولم يعد ومن لم يجد شودا صلى عريانا قاعيا وهي وهو افضل من القيام ومن كان بحبله السعادة يتوجه الى عينها وان كان نائيا عنها يتوجه الى جهتها وان كان طائفا يسلي الى ايه جهة القدر وان اشتدهت عليه التبنك وليس له من يسليه اجفهد وصلى ولا يؤيد وان اخطأت انعلم بالفقع وهو في الصلاة الصدار ودمع وان صلى بعيد اجتهاد فاخطأ اعاد يدخل فيها نية متصلة للتحليم وهي يعلم بقلبه اي هي ولا معتلرة وان كان مأموما يروي الشروط جنم شرطا الشروط جنم شرطا يقوم بطبيعة العالم ومنهم اسراط الصمع وعظاماتهم والشرط شرعا من تعرف عليهم عن الاسطباح ما يتوقف عليهم ببشيء ما يتوقف عليهم ببشيء ويكون خارجا عن البيئتي منهم نسان من مكان خارج من ولا يكون مؤثر في عندما نقول عن هذه الشروط التي تتقدم الصلاة نحكدش بهذا الامر بالشروط التي تقارمها السؤال هو عن مدى نجاحه في الدراسة، وحاجته للدعم، عن مدى أهمية المسائل من المجازفة. طبعا هنا الوقت، من, من شروط الصحة، هنا على أولي الأمر سكفراء، الجهاد في بدنهم السلام، لا الله قال لأني هنيجي بظهر من عن عن في من من Wspólnota jest w tym że واحد متوسع به جارس بخوضها من الصلاه والسلام لا يوجد المراسلين في الواحد يرى شيئاً جميلاً وذاً، من Yeah. Thank <laughs> you. you know when you're ¡Gracias! jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna jedna يعني هذا يعني ننجح هذا من مختلف خلاف على هو على خلاف القاعده يكون من على خلاف هذه القاعده ونحن هذه الطريقه العاديه قد على كل واحدة من وجهه حسنا حكي أن نعطر على ديت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فلأسئله لا هذا من المفترض أن نخليات وشيوخ، نخليات من المقرعين من النشوة، أيام من العيوب، ونرى هذا الكلام الذي أنشر في الأصح. نعود إلى قائد المكافحة والمدبرة من المدبرة. نعم، لا شيء لا يعني نعم، لا شيء أبداً مع الأدب، لكن هذه هي السيدة التي تقول أنك ثم في <تصفيق> المرحله الثانيه اللي بدها وقال إلا وجهها وكتفينها بقوله ولا يدينه سبيل إلا ما ظهر من في السيارة وظهر من الناس ظهر بعض الاخوار الاخوار قالت عطاس والقرب والخافر ومن ضرورة إداء الجنة الجائمة والخطوشين والخادمين لا تخلية تفكيت نحن نقول يوجد نحن نقول يوجد عضوة وإن لم يفصل من قدم نحن الصلاة الصلاة في مقدمه لله تعالى الحمد لله نحمد الله اكثر عن السلام من احد الخمس صلوات على النبي صلى الله ولكن داخل ما انها ليست عوره في الصلاه وعوره خارج الصلاه لكن الصاحب ما القدم القدم داخل وفي في بالتين من الشجرة واحد من, من قدمهم في وهنا من من في, في الصلاة، لكن نحن نقول من بيننا نتقبله، يعني كده من بين صلاتنا ونجو عنه، هذا من تفسير الدراسة ما جاء الصلاة. ياه لو يسمع ما يصير ما في لهش، يرانا نرجع فينا في عن العيد ما تثبت قال عن عبد وهي ما في من نان ما تنبت بريدة عن هذا الصنم لا تقل، لا تقل، لا من أشد من من أشد من أشد من من من Czyli nie ma racji. Nie ma racji. Nie ma racji. Nie والعريان يطلب ان يطلبن والعريان يطلب ما مر مثل قال انه يركضه لو اراد المصلي بهذا الذي اقبل من ثلاثه وهو يثار في وجهه وسلم على ترك في وجهه ونفصلنا عاليا في من عمره على أنا فيلا، أرسل لمنها وصيدين، فلما أرسل لمنها وصيدين، فلم يحضر من سرّة عيّان كثرة. قال: محمد بن جرّة وقال: يا تحيّا. فلما أرسلت ماري، بكذا جئي، وقال: ولكن أبداً في الصلاة في هذا الإسلام قال: لما أن واحد من الصلاة أديانه من أحد في من في الخلاء واحد من عن هذا من إلا أنه يبعى صلى الله عليه الصلاة والنجسية سروا عمتهم وأماه الصلاة على الله قال ومن من صلى الله عليه الصلاة والنجسية سروا عمتهم ومن من خليه يجلد يطلقهم فيختار الله مشاعرين عنه بعود الله يقولون <تصفيق> بسم الله صاحب وإن كان خائف هو يصلي إلى أي جهد تنتبه من العلاب من لكن كان في الخيار من الكعبة العدو يأخذ صدع أولا شابها من النعوة من التوجه ما هو الكبه؟ يتوجه في الناحين يتنتبه ويصلي ونحصاته صحيحا قد تعالى ويسر يكون الخيط من بالي وشك ان على خسن في وخاف ان توجه الى القدة الغرف يتحقق العجزة والكلة مرض الكعبة والفيائم ماتا الى عنام الكبير ولا تبارة الجناء جنب من قبل ولا, ولا على جبل من من شر من قاتل؟ والسبب هو ما هو الأدلة؟ والأرض ولا ولا <تصفيق> يا ربنا أي أحد كان من رقاب ما ولا in ورؤية له تعمل في الخدمة له من نفس اصلي <تصفيق> احيى النبي حكواتي الله المكنسه احضر زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه is how ياك الشجارة وانه من الشجارة يعني يعني يا سلطان يا حضرتك اذا لم تجد المصلين المصلين يا سلطان اذا تجد عصام عصام وجد عصام يعني انت يعني يقفع السلامة لا يقفع السلامة لما ما وهو في الصلاة استداره في صلاة من يعلم يتوجه لأنه لما صار كان المدير في ال20 مستكشف من قياده اظهر قدره من العناد وحبه الشاره فرض من يقول انه ما اخفق ولم يستجيب لدعوه على ان لأني مه... لا من صلى صلاة مستحسن، ولا يحضر جاء من نعمهم جاء من خبره بالشادس، حتى لو ومن هو من كان في تودد بأي حسب حصل، فلقد جاء بذاته من تودد أنه من بجان عندما يا سمير يا يوسف مني صلى الله عليه وسلم يا شيخي الله يا يوسف خاطر الله الله الله يا له الحمد والصلاة ومن المعروف بالنعمة قال يا مسلّى كان عنده من شدة شدة انه ترك مكثر جلاد السجاد وشافني وسأني من الله يعني من عليه وتعالى لا يجوز أن من أصحابه ولا يجوز أن يعاقبهم من في انهم يخافون فقل له ان الله السلام جاء مثل ما فيهم انهم في حبيبين في حبيبين في اللي اللي في في في اعاد ان يسعد الخراج المتحدث وانجين تحضر اراد ان يسعد من المتحدث والمعلم لم يتحضر في جهة لم من الاشتراف لأن الى التي ذكرناها كان قد تحرك ثم بنا انها بعد الاشتراف انه قد اصابر ان كان تجاه صالحا وكل هؤلاء احياته ومعلم لا يترق ويدعا احدهم يقود عني من حضب. او اقوى بصور جهة انتحان ان نرسود هنا ان نرسود الى وقد ارسود الى اقوى لم يتحرق وقال انه اصار ثم ولم جاء من يقول له مثلا او عن ما اسمع صلاته انه في تجاه الصحيح له اجد لك ان تستمت ان يقضع صلاته من جديدة عن اخلاف دمائه عبد الله العالمين قال ابن خال يندك بمعنى لا وعيد المعضة قال انه لو قطعها يقصانك الى نفسك ثلاثاء ودخل ولهما اجد المعنى قال ان حاله بعد الان اخرى ويتيقونه الجهة القدرة هذا محمد الله تعالى ان حاله حاله بعد الان اخرى ويتيقونه الجهة القدرة ودماء على واحد لحم على من المدمنين على ماذا من المدمنين على ماذا على من اصلح وانا على, على, على اخر ولهذا كل امنوني اذا قبر على فتويا والسجين لا يجب ان كان السرعة بالسلام مع الممثال في نفسه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 بطلت سرابك <دك> على وقت من هذي الخايبر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في نحن نحن شاء الله نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بشهادة الله سبحانه وتعالى، بشهادة حده، من لما في الجنة؟ ما بس. في الجاي، عني ما الله. خدمنا ويتم <تصفيق> تطوير المشروع وهو ايضا في الراحه ورا في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 لا خير في الدعاء فإن الله الله فهذا من الدرجات ترى في الله هذا على على لم إلى اي شيء من معهم يترجه للخدامة كله سسمى الله لكن في حاله القدره فلا من من هذا ان يحصل ما ال... ال... ال... لا من غير من يخون عدياني نحن يومه هو من يحكي، قال للإمام يومه يحكي، من هذا في jego chłopak chodzi do banku chłopak عليكم يا ابو عاصم محمد معثمان عندنا على الوضع واضح اننا من عندنا في <تصفيق> مع ابو ما فعلت في ما فعلت من إكيابي اليوم ما في هذا Dlatego nie wierząc w anciego, nie w الله سبحانه وتعالى، ما كان صلى الله عليه وسلم ده يخشون، ما كان يخافون قليل جدا، لا بد صلى الله عن لكن نحن نحب الأدب يعني نتكلم شيء كذاب، وليس في اي شيء لا هذا على يعني واداء الثلاثه في وعلى شيء هذا ale jak myślisz, że to 월드컵은 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 월드컵이 طبعا طبعا في مناقشه اللي انا فاهم من طبعا طالب في في الكساره عشان نقول اننا بنعمل المشروع ده في <isyuckarian> أنا دا بس أنا ما أحس، أنا شفت واحد وما أتخيلش ما يصير. أنا اللي اللي في 高足还建佛子 يا دكتور من أنا أقول لك أنك لا تعرف عن هذا الأمر. نحن نحن نشاهد هذا الأمر قال ان صار وان ان عن اصلاح الاسلام وعن وقد امرنا من الا قالوا ان التي عارف يعني يعني قبلهم قبل ان هو بيراقب كان قال: من من يعلم من ع من قال: وأما من يعمل الخير ويشبه على W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 لأن الإنهان فدر ومن من نفس جميعه ومن فضاق العالم وفضل على رحفظه ومع دعوه ومن هذا خلافه من الشهر فهمهم كانوا مريد من در أفضل السلام ومن خبائل وعين فكان صلاة من الوقت أصلب كان من, من في في في في كان من المنان. المنان. من الوقت ان في صلاتي جماعة بدون الوقت في صلات الإمام أو من في الجماعة من أهل السنة على كان من شخص ثم ودد ايماني ثم ثم فدخل من, ممتن من, ممتن من, ممتن من, ممتن من لا تصح هو عن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 الصلاة بالإيمان والعبادة معه، ان شاء الله من شأن لا لا لا، سبحان الله، ما شاء من قرينه. من كان صلى من قبل ثم يعني قبل ما قبل أتجمل وصل معه وصحت ما رضحت الجناة. الجناة ما ما يعني، لأن لأن الجناة هم من دل دل من كل واحد من, من, من, من فردا، قاله الجمعة بينهما أفضل هو قلب النام محمد محمد هذا النسان يسمى بينهما هذا هو يا <تصفيق> بعد نريدكم تكونوا في دعوة صلاة، نعم في في في بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة من بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بادني أكثر من خلال الخدا من الوقت، في الوقت، رحمة الشيخ أبو دادي ايضا وأنا أكتب على من تأكيد أيضا من عليه من من كثرة الله العظيم خرافة من تجليات من تجليات من تجليات من العظيم وانما ركزنا على تجليات الله. إحنا في الممشي والمشهد